Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, Hammaysirqaf. Kdzalikyuhi ilyka wa ila al-ladzina min.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 الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدةهم ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء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 جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاريد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمد لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي NU, الْجَنَّاتِ NU, AM, NU, AM, NU, AM, NU, AM, NU, AM, NU, AM, NU,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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 أو يوبقهم بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا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 لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فما له من وليهم من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ